بسم الله الرحمن الرحيم طاسم إلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من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 يبح أبنائهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نم على الذي نستوب.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 انَّ فِي الْعَوْنَ رَهَامًا وَجُنُودُهُ مَا كَانُوا قَاطِعِينَ وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوا وَجْعَالَيْنِ فعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى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 ألأدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعلا الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بنغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَدَلا هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوُّمُ الْمُبِينِ قَالَ رَبِّ إِن وَنَمْتُ نَفْسِي فَغَفَرْنِي فَغَفَرَ لَهُ انَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ فأصبح في المدينة خائف يترقب فإذا دَدَّ إِسْتَصْرَهُ بِالأَبْصِ يَسْتَصْرِقُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيُمُ بِ طالما ما اراد ان يبقش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد ان تقتلني تريد ان تقتلني كما قتلت نفسا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 وخرج منها خائفا يترقب قال رب نجد من القوم الظالمين ولما توجه دلقاء مجينا قال عسى رب بأي أهديني سراء السبيل، ولما ورد ما أرد ين وجد عليه أمّة من الناس يسحون. ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر الرعاة وأبونا شيخ كبير وسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت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 فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الْعَادِمِينَ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنِّي إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى هاتين على أن تأجرني ثماني حجج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 الشاطئ الوادي الأيبن في البقعة المباركة من الشجرة أن موسى أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وَأَن الْقِعَصَّ فَلَمَّا رَآهَا تَجَزَّكَ أَنَّهَا جَنُّ نُودًا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ عَلَا تَخَفْ إِن نك من الآمنين، أسلق يدك في جيبك تخرج بين ضوء من غير سوء، وضم إليك جناحك من ربه فذانك برهانان من ربك. ثِقَا إِنَّ فِي فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْ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 وَمَا سَمِعْنَا بِهَا ذَٰلِكَ فِي آبَاءِنَا الْأَوَّلِينَ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 وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الدين فاجعل لي صرحا لعلي وطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنه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 وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا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 وَمَا كُنْتَ بِجَالِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَينَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ لِتُضِيرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ لِتُضِيرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِن نذير من قبلك لعن لهم يتذكرون ولو لا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيكونون راضين. لولا أرسلت إلينا رسولا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلم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 قالوا سحراً توارها و قالوا إن بكل كافر والفَأْتُ بِكِتَابٍ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَأَهْدَىٰ مِنْهُ مَا أَتَبَعَهُ إِن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 وَإِذَا yang telah beriman, sesungguhnya بِهِ berfirman kepada mereka: "Sesungguhnya aku akan mengutuskan kepada mereka seorang rasul dari mereka yang beriman, dan mereka من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبرون ويدرعون بالحسنات السيئة، ويدرعون بالحسنات السيئة، ومن ما رزقناهم يوفقون. وَإِذَا سَمِعُوا الْلَرْ وَأَحْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَحْمَالُنَا وَلَكُمْ أَحْمَالُكُمْ وَقَالُوا لَنَا أَحْمَالُنَا وَلَكُمْ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 طف من أرضنا، أ ولم نمكن لهم حرم آمن يجابئ لي ثمرات كل شيء يجابئ. عليه ثمرات كل شيء الرزق من الذين ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُنْذِكَ الْقُرَاةَ دَائِبًا فِيهِ رَسُولَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَنْ كُنَّ مُذْلِكِ الْقُرَى إِلَّا أَهْلُهَا ظَالِمٌ وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة دنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تحقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو ناقيك من متعناه متاع الحياة دنيا ثم هو يوم القيامة ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فَيَقُولُونَ أَيْنَ شُرَكَاؤُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ قَال لَّنْ نَّحْقَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّ تَنَاهُؤُ الَّذِينَ أُويْنَاهُمْ كَمَا أُويْنَ تَبرَأَ إِلَيْكَ مَا وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباق يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعساب ورَمْقُكَ يَخُقُّ مَا يَشَاءُ وَيَفْتَكُ مَا كَانَ لَهُمْ خِيَرَةٌ صُمٌّ حَنِذٌ وَتَعَالَى عَمَّا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 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم منها رسمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله wa hiya ikum bilaylin tashkun fihi wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan ويكونوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فَيَقُولُونَ أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَسْأَلُ عَن كُلِّ امْرِئٍ شَهِيدًا فَكُلُّنَا هَاتُوا فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَوْا عَلَيْهِمْ وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْقُنُوزِ مَا إِنَّمَا فَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْفَى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 عَلَى الْعِلْمِ نَعْدِي أَوَلَمْ يَحْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِّن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَن هُوَ أَشَدُّ طُوًا مِّنْ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 قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما قوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلطى إلا الصالح صابون، فقسفنا فيه وفي ذاري الأرض، فما كان له من فئة ينصرنه من دون الله. يَنْصُرُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَ الْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّمَا يَفْصِلُهُمْ يَوْمٌ قَاسٍ ۚ يَشَاءَ YAQULUN WA INNA ALLAHA YAMSU PURIS FANI MA YASHAU MIN 'IBADIHI WA YAQD LAULA أم من الله علينا لخص فبناءك أنه لا يخلف الكافرون إلّكَدَّ تُنَجَّأْنَهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوَّ فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ من جاء في الحسنة فله خير منها ومن جاء في السيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئة تَأْتِي إِلَى مَا كَانُوا يَحْمَلُونَ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَ وَمَن جَاءَ فِي الْهُدَىٰ وَمَن هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَمَن كُنْتَ تَرْجُو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن غيراً للكافرين ولا يصدن نَكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَدَعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحب وإليه ترجعون